هم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الههم واحدا ان هذا لا شيء عجاب وان طلق الملء منهم المشوا اصبروا على الهتكم ان هذا شيء يرى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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ فِي وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعمتي إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمون نبأه بعد حين.